بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألم تر كيف فعل ربك بأشخاب الفير ألم ينعد كيده في تضليم والنور ابدي لا تغميني في حياتي يا